وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة مولاه وعاش طيلة أيامه وحياته يعلم الجاهل ويطمئن الخائف ويؤمن القلق وينشر بعون ربه عز وجل أضواء الخير والتوحيد والإيمان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين طبتم جميعا أيها الإخوة وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته وذكره والسعي في الفقه في دينه أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته وداء كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر بمنه وكرمه وفضله ورحمته فهو خير مسؤول وأكرم مأمول إنه سميع قريب هيا بنا للواصل ما بدأنا فيه منذ تسعة لقاء مع سلسلة دروس وعبر انقصار السور وهذا هو لقاؤنا الثلاثون من هذه السلسلة كان حديثنا في المحاضرة الماضية عن سورة الأعلى وما تضمنته السورة المباركة من المعاني العظيمة ونحن الليلة أيها الأحبة مع سورة أخرى من هذه السورة إنها سورة شديدة القرى عظيمة النفع قاسية الرجع قوية الوقع قليلة آياتها كثيرة مواعظها سورة وعاها بعض أهل الجاهلية فهزت منه الجنان وزعزعت منه الكيان ودعته إلى عبادة الواحد الديان والاستسلام إلى الرحيم الرحمن إنها سورة الطارق وهي سورة مكية والقرآن المكي يتميز بأسلوب فيه شدة في الخطاب وقسوة في مخاطبة الناس لماذا لأن أكثر المخاطبين كانوا مستكبرين معاندين ومن كانت هذه حاله يعني من كان معانداً مستكبراً فلا يليق به إلا مثل هذا الأسلوب أسلوب الشدة في الخطاب وكثرة التهديد والوعيد لماذا؟ لأنه مستكبر معاند فكان يتميز القرآن المكي بهذه الميزة ولذلك تجد أن القرآن المكي في الغالب قصير السور وفي الغالب خالي, خالي من الأحكام الشرعية ويركز في موضوعاته على توحيد الألوهية والربوبية وكذلك يذكر بالبعث بعد الموت والفناء هذا أهم ما يتميز به القرآن المكي وكما أنه يقال لكل مقام مقال فإن الذي نزل هذا القرآن أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح من التنزيل في الأسلوب وفي الوقت وفي الزمان والمكان قلت إن هذه السورة سورة الطارق سورة وعاها بعض أهل الجاهلية قبل أن يسلم والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن خالد بن أبي جبل العدواني رضي الله عنه قال أبصرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشرق ثقيف حينما أتاهم ليستنصر بهم فرأيته متوكعا على قوس أو قال على عصى فجعل يدعو القوم إلى الله تعالى وقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق حتى ختمها يقول فوعيتها في الجاهلية وأنا رجل مشرك آنذاك الله أكبر إنه القرآن الذي يحرك القلوب تخيلوا هذا القرآن الذي يهز الجبال تسمعه بصوت سيد الرجال صلى الله عليه وسلم يقول فوعيتها في الجاهلية وأنا رجل مشرك وأسلمت لله تعالى ولما أسلمت دعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل يقول فقرأت عليهم والسماء والطارق وما أدراك مطارق حتى ختمتها وكان عند ثقيف بعض قريش ممن كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا نحن أعلم بصاحبنا منك ولو كان على الحق لاتبعناه إنه الكبر إنه العناد كان شعار المعاندين هذا الشعار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه عداوة لهذا الكتاب العزيز ولم تمت هذه العداوة بل هي متجددة ثم إنهم إذا لم يجدوا بدا من هذا الكتاب وحملته يحاولون الزيادة فيه والنقصان والتحريف المعنوي لا اللفظي لأنهم غير قادرين على ذلك لأنهم محروس بحراسة الله ومحفوظ بحفظ من تكلم به عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يرحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سورة مكية قال رب البرية فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق أنتم عرفتم أن هذا قسم من الله عز وجل لأن الواوة هنا واو قسم الله هو الذي يقسم الله هو الذي يحلف الله هو الذي يعظم الله هو الذي يؤكد يقسم بهذا المخلوق العجيب يقسم بهذا السقف المرفوع الذي رفعه بلا عمد يقسم بهذه الآية الجليلة التي خضعت لها الأعناق وشهد بخلقها القاصي والداني بأن الذي خلقها هو الله وحده إلا من استنتفى أو استكبر على الحق معاندة ليس إلا يقسم الله تعالى كما قال الحافظ ابن كثير بالسماء والنجوم النيرة والسماء والطارق والطارق من الطرق والطرق هو الدق في اللغة العربية ومن ذلك سميت المطرقة مطرقة لأنه يدق بها ولذا سمي الذي يأتي إلى البيت ليلا بطارق لأنه يحتاج إلى دق الباب ولذا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة والحديث رواه أحمد بسند صحيح والسماء والطارق قسم من الله تعالى بهذين المخلوقين أما السماء فهي معروفة وأما الطارق فإنه قد فسر في الآية التي بعدها وسبق لنا في بعض المحاضرات والدروس ذكر هذه القاعدة الجليلة التي تعد أصلا من أصول التفسير وهي أنه في تفسير كتاب الله هناك مراتب متفاوتة أعلى مرتبة وأولها هي مرتبة تفسير القرآن بالقرآن وهذه طريقة الحافظ بن كثير وهي أحسن الطرق لأن الذي تكلم بهذا الكلام هو الله عز وجل ولا أعلم بمراد الله منه سبحانه ولذلك بعض الأمور أو بعض الكلمات والمصطلحات تأتي في كتاب الله فإذا اقتصر الإنسان على قراءتها فإنه لا يدري معناها لكنه إذا قرأ ما بعدها علم معناها مثاله قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها إذا قال قائل ما معنى دحاها ما هو الدحو قال تعالى بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها وعلى هذا يكون تفسير الدحو بإخراج الماء والمرعى من الأرض كما قال أهل العلم وهنا في هذه الصورة كذلك فإن الله تعالى فسر هذا الطارق بشيء فسره بأنه النجم النجم الثاقب قال قتادة سمي النجم بالطارق لأنه يظهر ليلا ويختفي نهارا ففيه ظهور واختفاء كحال الطارق وهذا تفسير أغلب أهل التفسير والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والاستفهام هنا للتفخيم وللتعظيم وما أدراك ما الطارق أي ما أدراك يا محمد ما الطارق وسبق لنا أيضا أن هذا الاستفهام إذا جاء بهذه الصيغة وما أدراك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدريه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدريه لأن الله تعالى يدريه بذلك ويخبره وهذا ما نقله القرطبي عن الإمام الثوري لكن في الحقيقة هذا على سبيل الأغلب لا على سبيل الدوام كما قال الشمقيطي فإن, في فإن قوله تعالى وما أدراك جاء في ثلاث عشرة موضعا من, من كتاب الله تعالى وكل تلك المواضع قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاستفام وما أدراك إلا موضعا واحد وهو موضع صورة الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة وإذا قال وما يدريك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه المهم أن هذه الصيغة وهذا الاستفهام يقول أهل العلم إنه للتفخيم وللتعظيم وللتهويل القارعة وما أدراك ما القارعة وما سقر لا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الدين وهكذا وما أدراك ما هي نار حامية والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أي ما أدراك يا محمد شأن هذا الطارق وعظمة هذا الطارق ووظيفة, ووظيفة هذا الطارق ثم عرف هذا الطارق بهذا التعريف فقال النجم الساقب النجم الثاقب فالطارق هو النجم وقوله الساقب قال ابن عباس هو المضيء تقول العرب ثقب النجم أي أضاء وهذا ما قال به أيضا قتادة وعكرمة ومجاهد ومجاهد وابن زيت النجم الثاقب ووجه, ووجه ارتباط هذا النعت أو وجه ارتباط هذا النعت لهذا, لهذا النجم بهذا المعنى أن النجم يثقب الظلام بضيائه وهناك تفسير ثاني للآية وهو اختيار السدي وبعض أهل العلم أن النجم الثاقب هنا النجم الثاقب هو النجم الذي يثقب الشياطين التي تحاول استراط السماء كما قالت تعالى إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا أَيِ ابْعَادًا دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَاعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فإن الشياطين لا سيما المردة منهم أعاذنا الله وإياكم من شرهم ومنهم يحاولون استراق السماء في السماء الدنيا يريدون أن يسترقوا ما يسمعوا من الملائكة مما سيحدث مما يخبر الله عز وجل به إذا شاء بعض خلقه من الملائك الأعلى أو من دونهم لا سيما إذا كان هذا الشيطان قد أبرم عقداً مع ساحر من سحرة البشر فإن كل ساحر قد تعاقد مع شيطان ولا بد وكذلك كل كاهن وكل عراف لأن هؤلاء يتعاملون مع الشياطين يبرمون عقوداً وصفقات خاسرة في الدنيا والآخرة فيوظفون الشياطين لخدمة أغراضهم السيئة. فيرسلون هذه الشياطين وهؤلاء المرده لاستراق السمع على أن يتقرب الساحر لهذا العراف أو لهذا الكاهن أو لهذا الساحر بشيء يقتضي الكفر كان يسأل الشيطان هذا الساحر أن يستدله أو أن يبول على المصحف أو أن يكتب القرآن بالنجاسة أو أن ينكس سورة الإخلاص فيكتبها منكسه أو أن يطأ القرآن برجله أو أن يلقي بكتاب الله تعالى في القاذورات وما أشبه ذلك أو أن يسأله أن يسجد له فإذا فعل ذلك الساحر فقد ملك هذا الساحر هذا الشيطان وصار يتعامل معه ويسترق السمع ويأتيه بالأخبار ثم إذا ما استرق السمع وأتاه بشيء فإنه يخلطه بمئة كذبه كما قال عليه الصلاة والسلام ويقرقرها في أذنه كقرقرة الدجاج فيخبر هذا الكاهن من جاءه ليسأله عن الغيب وعن المستقبل فيظن هذا السهل أن هذا الرجل يعلم الغيب فيكفر الجميع أما الشيطان في معروف وأما هذا السحر فإن حاله الكفر والعياذ بالله لأن السحر من نواقض الإسلام وأما هذا الذي أتى إليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيحفظ الله تعالى السماء الدنيا بهذه النجوم وهذه الكواكب من مسترقي السمع من الشياطين وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأنت إذا رفعت رأسك ونظرت بتأمل إلى النجوم في ليلة في ليلة صحو لعلك ترى نجما قد سقط يسمونه النجوم الساقطة وليست بساقطة بل هي ثاقبة ثاقبة لهذه الشياطين فإذا رأيت أحدها قد خرج من مكانه وتوجه إلى مكان ما فأعلم أن الله تعالى قد أرسله على شيطان وحينئذ كما قال أهل العلم إما أن يحرق هذا الشيطان فيثقبه ويحترق هذا الشيطان بهذا النجم وإما أن يضيبه فيخبله وإما أن يخطئه بقدر الله سبحانه وتعالى وإرادته كما قال ذلك أهل العلم النجم الثاقب هذا هو الطارق وقلنا إن التفسير الأول النجم المضيء والتفسير الثاني الثاقب للشياطي وهنا الخلاف خلاف التنوع والآية تحت من المعنيين إذن وجب حمل الآية على المعنين جميعا فيكون المعنى لهذه الآية النجم الثاقب هو النجم المضي الذي يثقب الظلام بضوئه وكذلك الذي يثقب الشياطين المسترقة للسماء هذا هو التفسير وأننا لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشبها وشهبا, وشهبا وهذه الشهب هي النجوم الثاقبة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب نجم يقسم الله به والنجوم من آيات الله تعالى قال عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وقالت تعالى وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وقال عز وجل والنجم إذا هوى وهذا على تفسير أنه النجم الذي يسقط أو يثقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ثم يأتي بعد ذلك جواب القسم لأن الله يقسم ولا يقسم إلا بمشأ ولا يقسم إلا على عظيم لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا على عظيم انتبهوا لهذه الكلمات لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا على عظيم وليس لنا إلا أن نقسم بالعظيم الكبير عز وجل ليس لنا أن نقسم بشيء من مخلوقاته وإن عظمت إلا بالخالق تبارك وتعالى لأن, لأن المخلوق لا يعظم إلا خالقه والخالق يعظم ما شاء من خلقه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ثم يأتي جواب القسم وهو الشيء العظيم المقسم عليه الذي أراد الله تأكيده إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظ المعنى كما قال ابن كثير وهو اختياره أي أن كل نفس من النفوس جعل الله عز وجل لها حافظا يحفظها من كل سوء من الملائكة وفسر الآية بما في سورة الرعد له معقبات من بين يديه آه له معقبات يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وساق الحافظ ابن كثير ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وله قرينه من الشياطين وقرينه من الملائكة كل إنسان وكل الله تعالى به قرينا إما من الشياطين يوسوس له ويدعوه إلى كل ما لا يرضي الله تعالى وقرين أيضا من الملائكة قرين يحفظه مما يريده به بعض المخلوقات كالهن أو بعض الناس إلا ما قدر الله له وجاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة أن السوء إذا أقبل على ابن آدم ولم يكتبه الله تعالى عليه فإن الملك هو الذي يدفع عنه ولكن نقول إذا أردنا أن ندفع السوء عن أنفسنا فهل نستعين بالملائكة أم بخالقها نستعين بخالقها عز وجل ونستعيذ به تبارك وتعالى فاستعيذ بالله إنه هو السميع البصير هذا هو المعنى الأول إن كل نفس لما عليها حافظ أي عليها حافظ من الله تعالى يحفظها التفسير الثاني ان كل نفس لما عليها حافظ أي حافظ يحفظ عليها أعمالها يرصد لها أقوالها وأفعالها فما من شيء يفعله الإنسان إلا وقد وكل الله عليه الحفظة يحفظونه عليه وهذا اختيار الشنقطي وابن القيم وغيرهم أو وغيرهما والمعنيان أيضا صحيحان فالآية تحتمل هذا وهذا قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فالله تبارك وتعالى وكل بالعباد حفظة يحفظونهم من الملائكة إلا مما لا بد من وقوعه ومن إصابتهم به ووكل أيضا ملائكة تحفظ على العباد أعمالهم فلا يفعل إنسان شيئا ولا يقول شيء إلا سجل عليه إن كل نفس لما عليها حافظ وهنا قراءتان للقراء من أهل القرآن قراءة بالتشديد وقراءة بالتخفيف إن كل نفس لما عليها حافظ هذه قراءة عاصم وحمزة وغيرهما بالتشديد إن كل نفس لما عليها حافظ قالوا إذا كانت بالتشديد يكون المعنى كالآتي إن كل نفس لما عليها حافظ يكون المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ وإن كانت بالتخفيف تكون إن كانت بقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ والقراءتان صحيحتان لأن هذه قراءات سبعية تكون اللام للتوكيد والماء زائدة أي أن الكلام يستقيم بدونها ويكون المعنى والتقدير إن كل نفس لعليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ الله عز وجل هو الذي سخر ذلك لبني آدم وهذا يدل على رعايته بعباده وأن الناس لم يتركوا سدى إن كل نفس لما عليها حافظ ثم انتقلت السورة على عادة القرآن المكي لتذكر بالبعث بعد الموت ولتذكر بالمعات وبالتالي بالجزاء والأسلوب كما هو في أغلب آيات الله إثبات المعاد بالمبدأ بمبدأ الخلق من أجل أن تقع المقارنة فإن الله تعالى كثيرا ما يذكر عباده بقدرته على إعادتهم بعد الموت والفناء ببداءتهم ليقارن الإنسان بين بدايته وبين نهايته فإذا ما حصرت له هذه المقارنة أيقا ولذلك جاء هذا الأمر من الله تعالى لكافة الناس فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر نظر اعتبار مما خلق هذا الإنسان من أي شيء خلق كيف كانت بدايته قلت لكم كثير من الآيات تأتي على هذا النمط إذا أراد الله تعالى التأكيد على المعاد والبعث بعد الموت يذكر أولا بماذا ببداية الإنسان وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الحظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهذا أسلوب من الأساليب وإلا فإنه في بعض الحالات يؤكد الله تعالى على قدرته سبحانه على إعادة الخلق بعد الفناء بإحياء الموت... الأرض بعد موتها مثلا لكن هذا أسلوب آخر ذكر بداية الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق انظر أيها الإنسان مما خلقت من أي شيء خلقت ما هو أصلك ما هو ماضيك كيف بدأت كيف جئت لهذا الكون ما هي المادة التي خلقت منها فلينظر الإنسان مما خلق ثم يأتي الجواب من الله تعالى خلق مما إن دافق خلق هذا الإنسان من ماء دافق قال الحافظ بن كثير أي هو المني الذي يخرج من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق والدفق الدافق من الدفق والدفق هو انصباب الماء بشدة وقوة خلق من ماء دافق انتبهوا خلق هذا الإنسان من هذا الماء الدافق وهنا دافق اسمه فاعل. فهل هي بمعنى المفعول أم ماذا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم فالذي اختاره ابن جرير رحمه الله أن الفاعل هنا بمعنى المفعول من ماء دافق أي مدفوق كقوله تعالى عيشة راضية يعني مرضية أو تقول العرب سر كاتم يعني مكتوب فقد يأتي تأتي صيغة اسم الفاعل وصيغة الفاعل بمعنى المفعول وقال بعض أهل العلم إن هذا على النسب لا على الفعل أي ماء ذي دفق من ماء ذي دفق وقال بعض أهل العلم إن اسم الفاعل هنا على بابه لأن اسم الفاعل المراد منه أو مفهومه قيام الفاعل به سواء كان هو الفاعل أو المفعول وهذا قول ابن قيم رحمه الله وضرب لذلك مثالا في اللغة كقولنا رجل الميت. فهل هو الذي أمات نفسه بنفسه لا الموت وقعت عليه وقت حاضر تقول في الوقت الحاضر هل الوقت هو الذي أحضر نفسه أم هو محظور الثاني والحقيقة أن هذه المعاني كلها صحيح فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق الذي جعله دافقا هو الله تعالى فهو دافق مدفوق مصبوب بشدة ومدفوع بقوة من قبل الرجل والمرأة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق وهنا إشارة أيضا إلى ضعف خلق الإنسان وإلى ضعف هذا الماء في الأصل خلق من ماء دافق ثم بين الله تعالى المحل الذي خرج منه هذا الماء حتى يعتبر الإنسان ويتذكر ويتذك ويوقن أن الله تعالى قادر على إعادته بعد فنائه وموته لأن الذي أوجد من العدم قادر على أن يوجد من موجود والإعادة سبحانه وتعالى أهون عليه من البداية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه والكل عليه هيئن سبحانه جل شأنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب من بين الصلب أي صلب الرجل والصلب هي فقائر الظهر أي عمو العمود الفقري في ظهر الرجل يخرج من بين الصلب والترائب والترائب جمع تريبة والتريبة هي عظمة الصدر والمراد بالترائب ترائب المرأة قال قتاده وهو القول الراجح الذي رجحه الشمقيطي وابن جرير وغيرهم موضع قلادة المرأة أي أن ماء المرأة التي تنزله على إذن الجماع والوقء يخرج من بين ثدييها يخرج ماء أصفر رقيقا من بين الترائب كما أخبر الله تعالى أما ماء الرجل فإنه يخرج من بين الفقرات من صلبه فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب وهنا وقعت كناية كما سيأتينا في الفوائد البلاغية وقعت كناية لطيفة فالصلب المراد به صلب الرجل فكن عن الرجل بالصلب وعن المرأة بالترائب يخرج من بين الصلب والترائب إذا ما وقع التزاوج والوط ووقع الإنزال فإن الله تعالى إذا شاء خلق الإنسان من هذه النطفة الأمشاش ومن هذا المني المختلط ومن هذا الماء الدافق انها والله لا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى أن يخلق هذا الإنسان في أحسن التقويم وان يجعل الله تعالى سميعا بصيرا ذكيا فصيحا ناطقا مفكرا حازما قد خلقه من هذا الماء من هذا الماء المهين ومن هذا الماء الدافق يا لها من قدره عظيمه لخالقنا ومولانا عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن يخرج من بين الصلب والترائب وانظروا إلى أسلوب القرآن يخرج من بين الصلب والترائب مع أن الإنسان لا يرى ذلك لكن من تكريم الله تعالى لبني آدم أنه لم يهنهم بالتذكير بأصلهم فإن هذا لم يخرج مخرج الإهانة والتحقير بل مجرد مخرج التذكير بكمال القدرة لأن الصنعة تدل على الصانع والخليقة تدل على الخالق فإذا تأمل إنسان هذه الآيات البينات تأمل السماء والطارق والنجم الساقب وتأمل أيضا بدايته وأنه خلق من هذا الماء الدافق عرف يقينا حينها وأيقا بأن هذه الأمور لا يفعلها إلا خالق عظيم فيحقق بذلك توحيدا ربوبية والألوهية وينزه, الله وينزه ربه تبارك وتعالى عن كل صفات النقص قال مما إن دافق يخرج من بين الصلف والترائب مع أن هذا الماء الذي نراه يخرج من الذكر ومن الفرج ما قال يخرج من مجرد قذيب أو ذكر أو فرج حتى لا تقع إهانة الإنسان لأن الإنسان كريم على الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حتى الكافر فإن له شيء انتبه حتى لا تشئ المفهوم شيء من الكرامة عند الله تعالى نعم من ذلك مثلا أنه لو قتل كافر في ساحة الحرب والوغى ضد أهل الإسلام فقد نهين عن التنفيل به من قطع الأنوف من جدع الأنوف وتقطيع الآذان نهين عن سب الأموات عموما فإنهم أضغوا إلى ما قدم. جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله النعم الشيخ الضال قد هلك قال اذهب فواره القتل الذين قتلوا في بذر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يردوا في قليب أي في بئر قديمة وتوضى عليهم الحجارة إذن بنوا آدم عموما مكرمون عند الله خاصة المؤمن والموحد وقد أخذنا هذا استفادة من قوله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائف ما فذكر هنا مستقر هذا الماء يخرج من هذا المستقر ما عن الإنسان إذا رأى لا يرى إلا أن هذا الماء يخرج من قبله نعم يخرج من قبله أي من ذتره أو من فرج المرأة فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بيل الصلب والترائب ونترك الحديث عن بقية السورة بإذن الله بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول تعالى خلق مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب ثم قال عز وجل مؤكدا على كمال قدرته وأنه كما أنه قدر على خلقه من هذا الماء الدافق فأنه قادر على إعادته من جديد فقال إنه على رجعه لقادر إن هذا إن هذا الإنسان سوف يرجع وسوف يرد إنه على رجعه لقادر وجمور المفسرين على أن الضمير هنا رجعه أي رجع الإنسان إنه أي ربه تبارك وتعالى على رجعه لقادر هذا قول جمهوري أهل التفسير إنه على رجعه لقادر أي إحيائه بعد إماتته هو سبحانه قادر على ذلك وهناك قولان ضعيفان الأول قال به الإمام مجاهد قال إنه على إرجاع الماء في الصلق قادر ويرى عكرمه وغيره أنه قادر على إعادة هذا الماء الدافق إلى إحليل الرجل واكل القولين ضعيف قد ردهم الإمام بن القيم والشنقيطي بعدة وجوه أن هذا ليس على اعتياد القرآن فإن الله تعالى في الغالب إذا ذكر بداية الإنسان ذكر نهايته وإعادته كما قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشاها أول مرة ثانيا أن الضمير بعد هذه الآية يعود على الإنسان يوم تبل السراير فما له من قوة ولا ناصر ما له أي هذا الإنسان ثالثا أن الآية التي بعدها بيّنت هذا الظرف ظرف الإعادة في قوله يوم تبل السرائر وهو يوم القيامة يعني يوم القيامة الله عز وجل يرجع هذا الإنسان ويخلقه ويبلو سريرته رابعا أن إعادة الماء إلى إحليل الرجل أو إلى صلبه ما قال بذلك إنسان لا إثبات ولا نفيا حتى يقيم الله عز وجل على ذلك الأدلة والحجج وهذا أمر لم تجري به العادة أصلا والله عز وجل قادر على كل شيء فلم ينكره أحد أصلا إلى غير ذلك من هذه الوجوه لكن هذه أهمها التي تؤيد قول الجمهور وتؤيد معنى قوله تعالى إنه على رجعه لقادر أي على إعادته وخلقه بعد إماتته فالضمير يكون عائدا على الإنسان لا على الماء الدافق إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر أي في يوم القيامة تبلى السرائر يعني تظهر وتبدو في ذلك اليوم يكشف كل مخفي يصير المستور مكشوفا يظهر الله عز وجل ما في السرائر يوم تبلى السرائر وتبلى يعني تختبر للإغهار والسرائر جمع سريرة وهي ما أسر الإنسان يقول ابن عمر رضي الله عنهما يوم القيامة يبدو كل سر على وجه الإنسان إن خيرا فزين وإن شرا فشي يوم تبلى السرائر في ذلك اليوم يبلى ما في الصدور كما قال تعالى يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وحصل ما في الصدور فلا نفاق في ذلك اليوم ولا مداهنة ولا يستطيع الإنسان أن يخفي شيئا لأنه سيظهره الله على وجهه قال ابن القير والتعبير بالأعمال الذي تظهر يوم القيامة بالسرائر تعبير لطيف من الله عز وجل قال لأن الأعمال كل الأعمال مبعثها من سرائر الإنسان فمن كانت سريرته على خير كانت أعماله صالحة فيظهر ذلك على وجه الإنسان نورا وإشراقا وبهاء وأما من كان سريرته خبيثة فإن ذلك يظهر على أعماله فيورث ذلك على وجهه ظلمة ووحشة ودناءة يوم تبلى السرائر يحدث الله عز وجل في ذلك اليوم من الدواهي والأهوال ما لا يستطيع أحد أن يخفي شيئا أو أن يخفي سرا في ذلك اليوم يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر الضمير يعود على الإنسان دائما فما له من قوة ولا ناصر أي ما لهذا الإنسان يومها من قوة تدفع عنه عذاب الله ولا ناصر ولا ناصرا ينصره لأن الإنسان إذا وقع في شدة إما أن يدفعها بقوته هو فإذا لم يقدر عليها استنصر بالخلق بقوتهم حتى يدفعوا عنه العذاب والأسى وهذه الشدة والكرب لكن الله تعالى نفى عن ذلك نفى الإنسان أو نفى ذلك على الإنسان في ذلك اليوم تذهب جميع القوة فما له من قوة ولا ناصر ذهبت القوة الآن راح الجند وذهب الجيش وذهب المعارف راح كل شيء إن الرجع هنا رد الضوء إلى الشمس والقمر والنجوم بعد انطفاء ذلك كله وهذا قول أبي زي... ابن زيد وقيل رجع الملائكة بصحائف الأعمال إلى الله وقيل ذات الرجع يعني السماء التي ترجع الرزق للعباد قال قتاده لولا أن الله تعالى يرجع الرزق والخير من هذه السماء لعباده لهلكوا وهلكت مواشيهم والاختيار الصحيح قول الجمهور قال به قتاده وابن عباس واختاره ابن جرير وابن القيم وغير هؤلاء وهو قول جمهور المفسرين أن الرجع هنا بمعنى المطر والسماء ذات الرجع يعني ذات المطر وسميت المطر بالرجع لأنها تأتي مرة بعد مرة فتأتي هذه المرة ثم تذهب ثم ترجع وهكذا رحمة من الله تبارك وتعالى فلو أن الله تعالى جعل هذه السماء تهطل بالأمطار وفتحت على العباد كأفواه القرب لهلكوا ولأغرقوا كما يسلط بعض الكوارث على بعض الأقوام هنا وهناك كما سلط ذلك على قوم نوح ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ماء من فوق ماء من أسفل هل ما هذا جند من جنود الله يهلك الله عز وجل به من شاء من العباد والعجيب أنه كلما استقرأنا آيات القرآن نجد أن أغلب العتاه يهلكون بالماء ففرعون أهلك بالماء قوم نوح كذلك ولذلك قال فيهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى الغرق الغرق عذاب ولذلك كان المؤمن الذي يموت غرقا وهو على طاعة الله ينال درجة من درجات الشهادة لكن ليس الذي ذهب إلى شاطئ البحر ليكشف عورته وينظر إلى عورات الناس لكنه بالطرف المقابل لأهل الكفر والطغيان والعتو عذاب انظر أغرقوا فأدخلوا النار فلم يجد لهم من دون الله أنصار قال الحافظ بالكثير من عذاب الغرق إلى عذاب النار من عذاب الغرق إلى عذاب الحرق والسماء ذات الرجع ذات المطر الذي يأتي فترة ويذهب فترة أخرى ولو أن الله تعالى أمسك الماء عن عباده لهلكوا لهلكوا لأنه سبحانه جعل حياتهم قائمة على الماء والسماء ذات الرجع قسم ثاني والأرض ذات الصدع الأرض ذات الصدع الصدع قال جمهور المفسرين هو النبات سمي بذلك لأنه يصدع الأرض ويجعلها تنشق يشق الأرض ويخرج منها فسمي النبات بالصدع لهذا السبب والسماء ذات الرجع ذات المطر والأرض ذات الصدع أي ذات النبات يقسم بمخلوق فوق الرؤوس ومخلوق تحت الأرجل حتى نعتبر لكن الله المستعان القلوب قاسية والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع تكرر القسم هنا في هذه السورة بدأت السورة بأقسام ثم تكررت في وسطها سوف يؤكد أمرا آخر هنا الرب تبارك وتعالى إنه لقول فصل قال الجمهور إن الضمير يعود على القرآن إنه لقول فصل أي هذا القرآن قول حق وليس بباطل قول فصل يفصل الله عز وجل به بين الحق والباطل والجد والهزل يفصل به سبحانه بين الإيمان والكفر بين النور والظلام فهو الفرقان فعل فعل فعل فعل فعل الذي نزله الله لعباده دي دي دي دي دي دي دي. أنزله الله عز وجل دي دي دي دي دي. لعباده على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعود إليه إذا ما اختلفوا إنه لقول فصل إيو الله لقول فصل وهناك قول ثاني قال به الشنقيطي وما لإليه قبله أبو حياء رحمهم الله أن الضمير يعود على هذا الوعيد وإثبات المعاد بعد الممات إنه لقول فصل أي ما مضى بيانه إنه على رجعه لقادر لأن الشنقطية رحمه الله يرى أن السياق يدل عليه فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل أي إنه هذا القول قول إرجاعه بعد مماته هو القول الفصل وهو القول الحق فالسياق دليل الشمقيطي وكذلك أبو حيان السياق هو الذي دل ثم أيضا استدل من جهة أخرى عنده استدلال ثاني على هذا القول قال لأن الله قال والسماء ذات الرجع وهذه المطر والأرض ذات الصدع وهذه إنبات النبات ففيها ربط بين إحياء الأموات وبين إحياء الأرض بعد موتها وكذلك تسمية اليوم بيوم الفصل أنه يوم القيامة الذي يقوم فيه الحساب لأن الله سمى يوم القيامة بيوم الفصل قال عز وجل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبوا لأي شيء أجلت اليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يوميذ للمكذبين فله ثلاثة وجوه في ترجيع هذا القول والصحيح قول الجمهور إنه لقول فصل أي هذا القرآن والمعنى أعم المعنى أعم وإذا كان المعنى أعم وجب الأخذ به والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل ينفي الله تبارك وتعالى عن كلامه أن يكون هزلا وأن يكون لعبا لأن الهزل واللعب باطل وكلام الله كله حق وليس فيه شيء من الهزل واللعب وما هو بالهزل الله عز وجل منزه عن ذلك منزه عن الهزل وعن اللعب وعن قول الباطل كل كلام الله عز وجل عموما وخصوصا سواء كان ذلك ما يخاطب به بعض عباده كالأنبياء والرسل أو الملائكة أو القرآن الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كله حق وكله فصل وليس فيه شيء من الهزم إنه لقول فصل وما هو بالهزم وإذلك نحذر الذين يتخذون آيات الله هزوة فيمزحون ببعض آيات القرآن يمزحون ويضحكون ببعض هذه الثوابت وبعض أمور الدين والمسح بذلك كله محرم بل إذا كان على سبيل الاستهزاء كان ذلك من نواقض الإسلام قال الله تعالى عن أقوام وهم المنافقون الذين قالوا فيما بينهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إننا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولأكذب حديثا ولأجبن عند اللقاء مثل قومنا يعنون بذلك أصدق الخلق وأقل الخلق رغبة في الدنيا وأجع الخلق ومن بعده صحابته رضي الله عنهم والحق أن هذه الصفات التي ذكروها فيهم هم لأنهم أكذبوا الناس حديثا وأرغبوا الناس بطونا وأجبلوا عند اللقاء فنزل قوله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على هؤلاء بالكفر والردة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب لأنهم قالوا إنما هو حديث الركب نقطع به السفر يعني نقصر به الوقت قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فلا هزل في الدين ولا استهزاء في الدين ولا لعب في الدين ولا يجوز اتخاذ هذه النكت السخيفة التي يضحك بها بعض الناس غيره بهذه الأمور إنه لقول فصل الله الذي أقسم بالسماء ذات المطر والأرض ذات النبات على أن هذا القرآن قول فصل وقول حق وليس بالهزل ويأتي إنسان ويضحك وإذا أنكرت عليه قال إنك ضيق النظر اجعل نظرتك متسعة سبحان الله ما وجدت أي ميدان تهزأ به وتهزل فيه وتضحك به إلا هذا الميدان إن لله وإن إليه راجعون وما هو بالهزب ثم قال عز وجل مخبرا عبادة أنه لا يخفى عليه شيء مما يعمل أعداؤه إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا إنهم أي المشركين الذين صدوا عن سبيل الله وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وكذلك من حذا حذوهم والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ إنهم يكيدون كيدا أن يمكرون مكر لأن الكيد في لسان العرب هو المكر والمكر إرادة إيقاع الخصم فيما يكره بالأسباب الخفية إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون للإسلام وللمسلمين إنهم يكيدون لشرع رب العالمين قال ابن كثير إنهم يكيدون كيدا يريدون أن يتبع العباد خلاف القرآن يريدون صد العباد عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا يقتدون بشتى الوسائل تارة بوسائل باردة وتارة بوسائل ساخنة تارة بوسائل ظاهرة وتارة بوسائل خفية والوسائل تختلف باختلاف العوامل فتختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف التربة اي تربة الناس وهكذا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله هو الذي أخبر عنهم إنهم لم يكتفوا بالكفر ما اكتفوا أن يكفرهم بالله وأن يبقوهم وحدهم على الكفر والضلال لا أرادوا أن يكفر الناس مثلهم لذلك صدوا عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا وبالآخرة هم كافرون ولذلك انظر تجد أن الذي يكيد ويصد عن سبيل الله عذابه أشد عند الله من مجرد الكافر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكيرين والله عز وجل أخبر ذلك ليس على سبيل أن يكون هذا الأمر فيهم فقط بل في من قبلهم وفي من بعدهم أيضا لأن المسألة مسألة حرب بين الحق والباطل ولذلك قال في آية في النحل قد مكر الذين من قبلهم المسألة ما يمقصور عليهم فقط قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله أكبر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله عز وجل ينكر بهم ويكيد بهم قال أهل العلم وكيده تعالى بهم أن يمهي لهم إلى أجل معلوم أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فهم إذا كادوا ظنوا أنهم على شيء وأنهم هاهنا قد انتصروا وربما ينتصرون في جولة تلو الأخرى لكن الله تعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون يظنون أنهم على الحق وأنهم قد فازوا وقد قال الرب تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال عز وجل سأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متيد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا قال أهل العلم في باب العقيدة وهذا أم مهم جدا أن الله تعالى ذكر هذا الفعل في مقام المقابلة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولذلك لا يجوز اشتقاق اسم لله من هذا الفعل لا, لا تقل الله كائد فلا تقل ذلك إلا على سبيل التقييد لا على سبيل الإطلاق بمعنى لا تقل الله كائد تسكت تقول كائد بالكائدين مستهزئ بالمستهزئين لأنهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم لا تقل الله ساخر لا تقول ساخر بالساخرين ساخر الله منهم ولهم عذاب عليم لأن الله تعالى منزه عن صفات النقص وصفة المكر والكيت صفة من صفات الله ثابتة وهي لائقة به لكنها ليست صفة كمال على الاطلاق بل لابد من تقييدها فتقول كائد بالكائد. ماكر بالماكرين تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وإذا كاد الله تعالى بأحد أو بقوم فإنهم قد أسرفوا على الهلاك لأن الحرب مع من؟ الحرب مع الله الحرب مع الخالق فإما أن ينتصر الخالق وأما أن ينتصر المخلوق إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمهل هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وعادوا أولياء الله ووقفوا حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله أمر من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم والأمر الموجه للإمام موجه للمأموم والأمر الموجه للقدوة موجه للأمة إذن الأمر له ولمن بعده من المسلمين إلى يوم القيامة فمهل للكافرين أمهلهم الويدة مهل الكافرين أمنهم رويدا يعني أنظرهم أخرهم إلى أجل معلوم اصبر عليه أنظرهم سوف ترى كيف يحل عذابي بهم وأحل بهم نقمتي وينزل عليهم نكالي فمهل الكافرين أمهلهم رويدا رويدا يعني قليلا قال ابن عباس قريبا والمعنى يعني صحيحان فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنظارهم وإمهالهم إنما هي فترة قصيرة الحياة مهما طالت فهي قصيرة السنوات مهما طالت وكثرت فهي قليلة في الحقيقة لأن كل ما مر من الدنيا لا يساوي في حساب الله عز وجل شيئا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فعليك أن تستعجل النص لا تستعجل النص لا تستعجل أمر الله لا تقل لماذا ما نزلت المصيبة الآن عليهم لأن الله تعالى جعل لكل أجل كتاب قد يمكن أن تنزل المصيبة والعذاب والنكال عليهم في هذا الوقت ولكن لا تقع الفائدة إذن تنظر تنظر البلوى ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم فماهل الكافرين أمهلهم رويدا وهذا إطناب لتأكيد تحقق الوعيد فيهم فماهل الكافرين أمهلهم رويدا يرى ونقل أن هذا منصوص عن القرطبي وأشار إليه الطبر أن هذه الآية منسوخة بآيات السيف وأن هذا كان قبل أن تسرع المواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار الجزيرة العربية وكفار مك فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قال هذا كان من قبل ولكن الصحيح وهو قول الجمهور أن هذه الآية ليست بمنسوخ لأن من شروط النسخ تعذر الجمع بين الأدلة وهذه الآية نزلت في مكة من جملة الصورة المكية وفي مكة لم يسرع القتال للنبي صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك أنه لم تتوفر الشروط وما زالت الموانع قائمة والأشياء لا تثبت إلا بتتمة شروطها وانتفاء موانيعها فالمسلمون لم تكن لهم دولة ولا وجاهة ولا أرض ولا بلاد ولا حصن يتحصلون فيه بل كانوا في حالة ضعف وتشتت وتشرذب فكان لابد من الصبر ولذلك وقع تشريعه تدريجاً من الصبر والصفح إلى الدفع ثم إلى الطلب وعلى هذا فنقول كل الآيات التي أمرت بالصفح والعفو والإنظار والإمهال ليست بمنسوخة بل إنها تنزل على حسب حال المسلمين على حسب ضعفهم وقوتهم فماهي للكافرين أمهلهم الويدا ثم إن هناك معنى آخر أيضا ذكره بعض أهل العلم أن المسألة ليست مسألة أيضا مواجهة فقط بل قد يكون هذا من باب ترهيبهم من حلول العذاب بهم لأن عذابهم ليس شرطا يكون على أيدي أهل الإسلام بل قد يكون على ما قدر الله عز وجل في مقاديره من المصائب والكوارث التي ينزلها عليهم فما هل الكافرين أم هلهم رويدا وقل مثل ذلك في كل الآيات التي أمرت بالصفح مثل قوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ومثل قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وما أشبه ذلك من الآيات كل آية تنزل على حسب واقع المسلمين وهذا هو القول الصواب وقد نص عليه شيخنا بن عثيمين رحمه الله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 ومن ذلك أيضا الطباق بين والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدق فصل هزل وكذلك الاطناب في قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كرر الفعل والأمر به من أجل أن يؤكد تحقق الوعيد لهؤلاء ومن الفوائد البلاغية أيضا جناس الاشتقاق يكيدون كيدة ومن الفوائد البلاغية أيضا الكناية اللطيفة وقد ذكرناها في أثناء التفسير فيه يخرج من بين الصلب والترائب كنا عن الرجل بالصلب وعن المرأة بالترائب وهذه من المحسنات البديعية وكذلك من الفوائد البلاغية السجع الرصين الجميل الغير المتكلف ذات والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل هذه بعض الفوائد البلاغية أما فوائد السورة فيستفد منها أعظمة هذه السماء لأن الله تعالى كثيرا كثيرا في كتابه ما أقسم بها كثيرا أقسم الله تعالى بهذا المخلوق العظيم وهذا السقف الكبير ويستفات من هذه السورة عظمة خلق النجوم أيضا إذ أن الله تعالى أقسم بها ويستفات من هذه السورة إثبات ترصد الشياطير من خلال هذه النجوم الثاقبة وهذا على أحد على أحد التفسيرين لأن المعنى الآخر ماذا قلنا تثقب الضياء بنوره ها؟ نعم يثقب الظلام بنوره يثقب الظلام بنوره ومن فوائد هذه السورة أن الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده حيث, أنهم لا حيث أنه لم يتركهم سداء بل وكل عليهم الحفظة وكل بهم ملائكة يحفظونهم وكذلك من فوائدها عناية الله بعباد حيث أنه وكل عليهم ملائكة تحفظ عليهم أعمالهم وتسجلها ويتفرع على هذا أن الإنسان عليه أن يراقب ربه وأن يستحي من خالقه وأنه لا يقول أنا الآن في خلوة وإذا خلوت, خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب الله يغفل ساعة ولا أن ما عليه يغيب استحي من نظر الله إليك فأن الله وكل عليك ملائكة أنت لا تراهم وهم يرونك ويسجلون عليك كل حركة وكل سكنة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من أن هذا إن كل نفس لما لا يحافظ ويستفاد من هذه السورة أن هذا عام للمؤمنين والكافرين يأخذ من قوله كل نفس يشمل النفس المؤمنة والنفس الكافرة إن كل نفس لما عليها حافظ إن هناك كلمة رائجة عند الناس إذا ما أصيب أحدهم في وجهه وأخطأت الإصابة عينه يقولون العين عليها حاجب أو حجاب وهذه ليست بصحيحة بل نقول إن الله عز وجل قد يدفع الضرر بسبب هذا الملك الذي وكله بدفع الضرر عنك إلا ما كتبه الله عليك وما لابد لك منه وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا على أحد التفسيرين وهو قول أبن كثير له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتفكر في أصله وكيف خلق كثيرا ما نقرأ هذه الآيات يذكرنا الله بها بأصل خلقنا حتى يعتبر الإنسان فإنه إذا تذكر خلقه علم أنه مخلوق ضعيف فيدفعه ذلك إلى عدم الطغيان والاستكبار والاستعلاء في هذه الحياة ويستفاد من هذه السورة إثبات الأسباب إثبات الأسباب فإن الله تعالى خلق هذا الإنسان بسبب هذا الماء الذي يخرج عاقب التجاوز التزاوج البشري وقد جعل الله عز وجل هذه العملية سببا في بقاء النسل الإنساني ويستفاد من هذه السورة جواز اطلاق كلمة الماء على المني وقد قال عليه الصلاة والسلام حين نعم كما صح على الماء من الماء ولما سألت المرأة هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فيطلق على المني كلمة الماء وقد جاء هذا في الكتاب والسنة والماء بحسبه من أين أخذنا هذا؟ مما دافق ويستفاد من هذه السورة أن المني إذا لم يكن دافقا فإنه لا يجب الغسل فلا يجب الغسل إلا إذا كان الماء دافقا ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله في موجبات الغسل أن من ذلك خروج المني دفقا بشهوة يقظة أو مناماء فلو أن المني لم يخرج متدفقا غير مصحوب بشهوة فانه لا يجب الغسل كان يخرج على بسبب المرض أو السقوط على الظهر أو, ما أشبه أو البرد مثلا نعم أو ما أشبه ذلك من الأسباب والأمراض والعوارض ويستفاد من هذه السورة إثبات المرأة أو إثبات الإنزال للمرأة لأن الله قال من ما دافق يخرج من بين الصلب والتراء. فكما أن الرجل ينزل فكذلك المرأة وقد وصف ماءها بأنه أصفر رقيق وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري من حديث أنس أنه إذا على ماء المرأة ماء الرجل يكون الشبه لها شبه الولد وإذا على ماء الرجل ماء المرأة يكون الشبه للأب وليس بالضرورة أن يكون الشبه في الوجه قد يكون في العظام أو في التركيبة أو ما أشبه ذلك مما أعرف أهل الاختصاص ولين أخذنا هذا يخرج ماء دافق يخرج من بين الصلب أين من... الصلب الرجل الترائب المرأة فدل ذلك على أن المرأة تنزل أيضا كما ينزل الرجل ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت يأخذ من قوله إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر ويستفاد من هذه الصورة إثبات يوم القيامة يوم تبلى السرائل ويستفاد من, من هذه الصورة أن يوم القيامة يوم يكشف فيه كل مخبة في ذلك اليوم يحصل ما في الصدور يظهر كل ما أسر العبد فيظهر الطيب من الخبيث في ذلك اليوم تظهر النيات تظهر جميع النوايا كل ما أسر الإنسان فإن الله تعالى يكشفه في ذلك اليوم ويظهره على محي الإنسان ووجهه يوم تبلى السرائل ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يحسن سريرته وأن يجعلها سريرة مملؤة بالإيمان واليقين والتوكل على رب العالمين وأن يجعلها أئمة من كل الأحقاد والضغائن لأهل الإيمان وأهل الإسلام وإلا لكان الأمر عليه وبالا يوم القيامة يوم تبلى السرائر ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان مهما اشتدت قوته وكسب من أسباب القوى في هذه الدنيا فإن ذلك كله يذهب ويتجرد منه يوم القيامة فما له من قوة ها فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلا يغطر الإنسان بقوته ولا بكثرة أتباعه ولا بكثرة مناصريه لأن الكل سوف يتخلى عنه ويبقى وحده بل إن الذين ناصروه إذا كان على الباطل سوف يتبرؤون منه يوم القيامة استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نعم يذهب كل شيء فما له من قوة ولا ناصر ويستفاد من هذه السورة رحمة الله عز وجل بأن جعل المطر رجعا وليس مستمر الانقطاع ولا مستمر الهطول والنزول ليس مستمر الانقطاع لأنه لو استمر في انقطاعه لهلك الزرع ولا يف الزرع ولهلك الناس ولو استمر في النزول فكما ترون يهلك به أقوى ويستفاد من هذه السورة رحمة الله تعالى أيضا بعباده في إخراج النبات لهم فإنهم في حاجة إلى ذلك مما يأكلون وتأكل أنعامهم ويستفاد من هذه السورة أن هذا القرآن قول فصل وقول حق وأنه عند مجتبهات الأمور وعندما تظهر الفتن على الإنسان أن يعود إلى هذا الكتاب العظيم لأن فيه الفصل ولأن فيه الحق فإن الأمة إذا عادت إلى هذا الكتاب العظيم تبين لها الطريق الذي ينبغي أن تسر فيه وعليه ويستفاد من هذه السورة نفي الهزل عن الله عز وجل فهذه من صفات النقص هذه من صفات النقص فلا هزل مع الله ولا هزل في كلامه وتشريعه عز وجل وما هو بالهزل ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن يكون جديا في القيام بأمر دينه لأن الأمر والله جد الأمر والله جد الأمر يترتب عليه مصيره إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار حامية إما إلى سعادة سرمدية وإما إلى شقاء وعذاب ونكان وما هو بالهزم ويستفاد من هذه السورة إثبات علم الله عز وجل بما يكيد أعداؤه لدينه وأوليائه ويستفاد من هذه السورة أن كيد الأعداء مستمر وهو كيد عظيم لأن الله تعالى نكره إنهم يكيدون كيدا وأكده بالمفعول المطلق الذي يفيد التوكيد إنهم يكيدون كيدا ويستفاد من هذه السورة أن على العبد ألا يحزن لأن الله لا يغفل عنه ما يعمل الظالمون ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هذا يوم القيامة أما في الدنيا فنهيكم عما تحل بهم من الأمور أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا ما ماذا قال الله عز وجل في الأنعاب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يأخذهم الله بغتة على غرة في لحظة يأتي من أنواع العذاب فيهلك القوم فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إنهم يكيدون كيد وأكيد كيد ويستفاد من هذه الصورة إثبات صفة الكيد لله وقلنا إنها صفة كمان مطلقة ولا مقيدة مقيدة فلا يجوز إثباتها إلا في مقام المقابلة المقابلة ويستفاد من هذه الصورة أنه لا يجوز أن نشتق اسما ونطلقه هكذا لأن الأسماء كلها حسنة ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها فلا نقول إن الله سبحانه الكائد لا يجوز هذا لابد من تقييده بماذا كائد بالكائدين ويستفاد من هذه السورة أنه في حال الضعف على الإنسان أن يمهل أعداءه وأن ينظرهم وأن يصبر على أذاه وعلى كيدهم وأن يستعين بالله عليه وحينئذ ماذا يصنع يجزع يتضجر أم يصبر يصبر فقط نعم يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله تعالى أن ييسر له الأمور وأن يحفظه من كيد الكائدين وفي الأثر اللهم ادفع عنا كيد الأشرار شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطلق بخير يا رحمة وفي التنزيل العزيز ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ويستفاد من هذه السورة أن حلول العذاب لهم قريب وإن رآه الإنسان بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أخذنا ذلك من قوله رويدا هذه السورة أيها الأحباب كما جاء في سنن النسائي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بن جبل يوما بالناس صلاة المغرب فقرأ بصورة البقرة والنساء الله نحن نوصلين بالبقرة وقسمناها على ركعتين ها؟ لمل الناس فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم فأرشده إلى قراءة سورة الطارق أو نحو هذا وقال أفتن أنت يا معاك هل قرأت بسورة الطارق أو نحوها والحديث له شواهد في صحيح البخاري هل قرأت بسورة الطارق والشمس وضحاها ونحوها هكذا اللفظ نصر الله تبارك وتعالى نجلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يرزقنا وإياكم الفقه فيه والعمل بمقتضاه ونسأله عزة قدرته وجل شأنه أن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته وأن يجعلنا وإياكم من أهله من أهل هذا القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين